واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وَإِنِّي خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا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 قال رب اجعل لي آية قال آيتك لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن تبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا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 واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم اجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لآب لك غلاما زكيا قالت أن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 قضية. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاذا المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ان لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي وقري عينا فَإِمَّا ترين من البشر أَحَدًا فقولي إِنِّي نذرت للرحمن صوما فلن أُكَلِّمَ اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد شيئا فريا يا اختهارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا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 وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أَمُوتُ ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم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 لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الام وهم في غفله وهم لا يؤمنون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 يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي منك واهدرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا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 وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا ووهبنا له من رحمتنا أَخَاهُ هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل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 من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا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 إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عذل التي وعد الرحمن عباده بالغيب إلا 117. كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا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 كان على ربك حتما مقضيا ثم ننزل الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا 113. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا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 قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مزا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا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 فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن لدى فإنما يسترناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى